في تاريخ عدة محطات وقد ينحني هالكون لعظم رسالة يوم ولد خير البشر سامي الذات في وقت ما باشي اسم عدالة Må bara skjälsma dåla. Hjälp mig att för det går det många. Och hitta en händelse som kan lägga mig rädda. I en värld عدلة في وقت ما بشي اسمها عدلة وقت اكتل وطف له من دون زلات حياه تدفن وغفلة تكون عالا وقت اكتل وطف له من دون زلات خاف خافلتكون على مبعوث من ربي جلي الرسالات شمسه تضوي ليلة ظلم جهالا بكره فال خالدا والجسد ما راية الأسلام عز وجلالا هيها تيرجى عصره اليوم هيهات هيها تيرجى عصره اليوم هيهات ولكلم من على هي, هي بجمع Am للأسف تحكم هوانا ملذات نمشي وراشعين مكاد زوالا نحكم ونظلم دون شرع دلالات نعصي ونسألها الزمن وش جارة لا نعصي ونسألها الزمان وش جارة لا يا للأسف تحكم هوانا ما ملثا نمشي وراء شيء مؤكد سوالا نحكم ونظلم دون شرع دلالا نعصي ونسألها الزمن لا على نعصي ونسألها الزمن واشتر لا في خاطري وأنه في عبرات والناس منها يرثي الحال حالا في خاطري وأنه منها يرثي الحال حالا من كل عذر يطهر النفس والذات نهجك صريح وقت سلابنا جمالا والنفس في موقف خجل وقف مقاصر والعذر راس مالا يا ربي يا خالق بديع السماوات يا ربي يا خالق بديع السماوات صلي على محمد شفيعي وآلا We